كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حروا نربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحظ وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلوانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون تاعة ولا يستقدمون يا بني إِذَا مَآ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالسَّكْبَوْ عَنْهَا أُلَّا أَصْحَابُ اصْحَابُ النَّارِ